ولا انت غيم في السماء ولا نيل نيلم يتضمح قلبك إذا ما ضمني غيره قلوب تضمني بفاركك وانا بتسم مشلت همك طمامة ما همك في يوم اللي كان you